اتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا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 قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض انه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطغاه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 إ ل انظر رجلا مسحورا أنظر كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إ ن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنتان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 تعتهم حتى نسوا الذكر وكانوا ب ا نسوا ا ه م حتى ل ذ ر و ك قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم من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 أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة يومئذ خير مستقر و أ ح س ن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل ا ل م ل ا ئ ك ة تنزيلا الملك يومئذ الحق قل الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ي يا ويلتا ليتني ل لم أتخذ فلانا ل ا أتخذ خ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 وكذلك جعلنا لكل نبي ع ذ و ا من المجرمين وكفى بربك هادئا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن ج م ل ة واحده ة كذلك ل ن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 الذين يحشرون على وجوههم إ ل ى جهنم أ و ل ئ ك شر مكانه و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا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 وكان الكافر على ربه ظهيرا وما ارسلناك إ ل ا مبشرا ونذيرا قل ما اسالكم عليه من اجر إ ل ا من شاء أ ن يتخذ إ ل ى ربه سبيلا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 الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و م ن الرحمن فنسجد لما ت أ م ر ن ا وزادهم نفورا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 إ ل ا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ف أ و ل ئ ك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما